ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه اللَّهَ الله لغني عن العالمين والذين وَعَمِلُوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم, ولنجزينهم أَحْسَنَ الذي كانوا يعملون ووصيناهم إليه مرّونكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا فإذا وذى بِدْنَةَ الناس كعذاب اللَّهِ ولئن جاء نصر من رَبِّكَ ليقولن إِنَّا كنا معكم كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ وليعلمن المنافقين الَّذِينَ وَلَا فقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم, ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم, إنهم لكاذبون وليحملن أفطالهم وأفطالا منهم مع أفقارهم ولا يسألون ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يسألون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ملبتة إلا خمسين عاما فأخذهم فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناهم.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 فبتقوم فبتقوم عند الله الرزق واعبدوه واسقوا له إليه تدعون وإن تكذبو فقد كذبوا مما من قبلكم وما على, وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف الله أرضان كيف بدال خلقة من الله دونه إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما الذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك, وأولئك لهم عذاب قال إن اتخذتم من دون الله مثنى ما بينكم في الحياة, في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويالعن بعضكم بعضا ومأواكم فقال اني مهاجر الى ربي انه هو العزيز الحكيم ووهبنا له اسحاقا ويعقوب وجعلنا, وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب واتيناه اجره واتيناه اجره في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين ولوطا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ مَا سَبَقَ فِي يَمِيعٍ مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّدَاءَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي ناديكم المنك وفما كان فما كان جواب قومه إلا أن قالوا بعذاب الله, بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين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 فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا, فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادوا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين, وزين لهم الشيطان أعمالهم فقدهم فقدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين.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 خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحساء والمنكر. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تدعروا أهل الكتاب إلا بالذي هي احسن إلا, إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وانزل وانزل إليكم وإلها هنا واحد ونحن له مسلمون وما يدحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب إذا لارتاب المبطنون بل هو آيات وقالوا لولا انزل علينا ايات من ربه قل, قل إنما الآيات عند الله ويستعدلونك بالعذاب ولولا ولولا أدل مسمى العذاب ولا يأتينا بغتته وهم لا يشعرون يستعد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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تدري تدري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعماء العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وك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 وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعبه وإن الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما, فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما أتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أو يروا أن جعلنا حراما من أمنه الناس من حولهم يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَضَلَّ كذب بالحق لما جاءت أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين